الحمد لله رب العالمين Aanname الرحيم مالك يوم الدين van نعبد Nederlands. نستعين van الصراط المستقيم صراط الذين het عليهم غير van عليهم Nederlands. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله مثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه ونعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من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 الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه وجوه يومئذ في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سر سُرَى بَيْمَبْثُوفَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إلى الْإِبِلِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إلى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن Zoom.